سبع، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور كما في المثال واحد، ما هي أول صلاة صليناها من الصلوات الخمس في اليوم؟ صلاة الفجر هي صلاة الأولى اثنان، ما هي ثاني صلاة؟ صليناها من الصلوات الخمس، في اليوم ثلاثة ما هي ثالث صلاة صليناها من الصلوات الخمس، في اليوم أربعة ما هي رابع صلاة صليناها من الصلوات الخمس في اليوم خمسة ما هي خامس صلاة صليناها من الصلوات الخمس، في اليوم